قَالَدُخُوا فيِي أمَمِ قَدَ خَلَتْ مِ قَضَلكُمْ مِن الجِّ وَالإِس ف النَّاب قَالَدخُوا كلُل ماذاَ خَالَت قَُّةُعَنَتْ أُخْتَهاَا كلُل ماذاَ قَالَت قَُّةُ لعََت أُختْتهاَا حتىََّ إذ الذََكُ فِيه جَنعَ قَالَت أُخْرىَهُم لِقُولهُم إِذَا جَاءَ رَبُّكَ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أَفَأُنْزِلُوا لَهُمْ رَبَّنَا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ رَبَّنَا الذون فاتهم عذابا ضعفا مما رب قال لكل ضعف ولاكن لا تعلمون قال لكل ضعف لا تعلمون وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كنتم لَهُ كُلُّ عَذَابٍ بِمَا كُنْتُمْ تَكْبُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لا تُفَتَّحُ لَهُم أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ لا تُفَتَّحُ لَهُم أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ وكذلك نجزي المجرمين وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وَكَذَلِكَ نَدِذِ الظَّالِمِين وَكَذَالِكَ نَدِذ الظالمين قَّذينَ آمَنُ وَعَمِنُ الصَّالِحاتِ لاانُ كلَلِّفُ نَفْْتًَا إلاصَهَا قَّذينَ آمًا وَعَمُ الصَالِحَاتِ لا كلَلفُ نَفْْتً إِلا وصَهَا لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه لا تكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب هم فيها خالدون هم فيها خالد وَزَعنَّ ماَا فيِي صُدُورهم مِن مزِلٍّ تَجرمِ تَحهِمُأَهاب وَزَعن م وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله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 وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ